بوك تو تو أوهل وخمسون اثنان وخمسون استور <تصفيق> في المتجر في المتجر سكال هل نذهب إلى هل نذهب إلى المتجر؟ يعيش كلكبين. ينبغي أن أتسوق. يجب أن أتسوق. يجب شراء الكثير. أريد شراء الكثير. أين اللوازم المكتبية؟ أين اللوازم المكتبية؟ أحتاج لظروف وورق خطابات. أحتاج har لظروف وورق خطابات. أحتاج حبر جاف وأقلام تعليم. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. وما يُبنى؟ أين الأثاث؟ أين المفروشات؟ أحتاج إلى دولاب وأدراج. أحتاج إلى دولاب وأدراج. Jeg har <Coronc Reading> brug for et skrivbor og en reol. Jeg har brug for et skrivebog og en Jeg har brug for en dukke og en bamse. der ولعبة دب. أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. <تصفيق> أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. وَأَيْنَ <تصفيق> أَدَوَاتُ العدة؟ أين أدوات العدة؟ يها أحتاج إلى شاكوش وكماشا. أحتاج إلى شاكوش يها أحتاج إلى دريل ومفك. أحتاج إلى دريل ومفك. أين المجوهرات اين المجوهرات أحتاج skal bruge en أحتاج og et أحتاج إلى خاتم وحلق